إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذَكَرَهُ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نضفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا أن صَبَفْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَغَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأباء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وأمه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم, منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين